انا ضد هذا التطور صح قبل شارع ترابي بلا رصيف والصريفة اللي بيها قاعد تنطر المية لكية لكن احسن ما شوى التبليق رجلي ولا نمت فوق الرصيف قبل حمام بصريفة ردي وبردة وشتة وبردة وبابة بردة وكلما اخذنا الرجيف هسه قيزر ما حار ودوش عندنا وبالالف واحد نظيف قبل قبل تنور اهلي طين والصديق يصير خوج لو علي مرة يضيف هسه صار الخبز على الكهرباء ظل يحب على اختي وهو يأكل بالرغين انا ضد هذا التطور مو شريف لا تقل لي انسان رجعي الناس صعدت للقمر ارفض اصعد للقمر حتى ناصرا خفيف جبن خبز شعير ناكل ولو شبع واحد يصدق على الفقير حتى عن ذنبه يكفر هسه اللي فراي ناكل ولو طلب خبز الفقير مثل القصه ويكفر هذا بس فانوس عدنا وكنا كل المغرب نشعله هو على النبي نصلي ونكبر هسه لو شعلوا الكهرباء حتى شايبنا يصفر انا ضد هذا التطور قبل قبل كان الخص قصب وما تزل عجارة عين كانت القصبات تستر هسه طابوق السياج شوية ناصب صفة كرسي فوقة رجلي ارفع يدي بس عشر هي تطفر انا ضد هذا التطفر انا ضد هذا التطور بالحياة عملة والاف التجارب والبحوت حتى تدخل انظمة ويندوز كل الحاسبات بيك عندكم حسبا احدث نظام تحسب لكم كم لا لاش تحول لبات وتضرب بنود الحصار وتطرح لنا من علينا وتقسم ظهور الطغاة انا ضد هذا التطور يا طغاة صنعوا تلفاز ما يموت حتى ما حد يتعب وقت الصلاه وهو قاعد لو سمع صوت الاذان يدوز دغمل وحده ويبدا التصنع وما رضوا ما رضوا على التفرقه زي النساء الأمريكان وحده متقبعة بحرير وحده نصر بنورتال صمموا بردة حديثة وحققوا بيها التساوي وهس كدهم حاريات انا من هذا التطور ما اريد ما اريد ان بيرفيدة تصمم زياء النساء حتى لا يتعرجي وما اريد انه تحدق بالسحاب حتى لا تعل العبيد الدكيت وعدئيت ما اريد بكمبيوتر تنخزن زفة شعيد قبل طبع شاب شان يعني لو قلبك يموت تموت كلك ما تفيد هسه لو قلبك يموت الطبي يقولك ما تموت قلب اي تمساح نزرع لك تريد ولذلك ما اريد ما اريدش ما اقض شف الحرامي يروح يزرع شف جديد وما اريد ان تنغرس نطفه برحم حتى لاول بالزنب وقتك تزيد وما اريد امريكا تستنسخ بشر حتى لاك اليوم تستنسخ يزيد انا ضد هذا التطور تحبوا بالليزر رصاصه يعني نقدروا واحد بالسوي وضربوا بالليزر الف من جراثيم وزاده عظام البشر و الحديد انا مو ضد التطور انا مو ضد التطور انا من هذا التطور ما